ثم أما بعد فالإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة علمنا الأعلام الكبار قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم وهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي من موالي بني تيم وهو مولى حلف لا مولى عتاقة يعني كان أهله حلفاء لبني تيم ولم يكونوا عبيداً لهم ولهذا من ظن أن مالك من الموالي وليس من العرب فقد أخطأ وإنما هو مولى كما قلنا حلف معاهداً يعني وليس مولى رق يعني وهذا كان موضع إشكال كبير بين مالك رحمه الله تعالى وبين محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي حيث طعن محمد بن إسحاق المطلبي إمام السير في نسب مالك فقام عليه مالك ويقع بينهما أمر مشهور يقع عادة مثله بين الأقران ويعفو الله عنهما ويغفر لهما ولا يؤخذ بكلام أحدهما في الآخر الإمام مالك رحمه الله تعالى كان رجلاً فريداً في زمانه وتأول العلماء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة قال سفيان بن عيينة لا أظنه إلا مالكاً فإن الناس لم تضرب آباط الإبل إلى أحد في المدينة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بمالك رضي الله عنه والنبي يقول يوشكوا أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة فيقولون كان في كل زمان علماء في عصر الصحابة علماء كثيرون في المدينة وفي أيام التابعين علماء كثيرون وفي أيام أتباعهم علماء كثيرون لكن في وقت مالك لم يكن أعلم من مالك ولم يضرب الناس الأباطل إبل لم يسافروا ويرحلوا للمدينة لأحد غير مالك في زمان مالك فلهذا قالوا هذا هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومالك لم يرحل من المدينة ما خرجه من المدينة إطلاقا وكان الناس يأتونه وسمع منه ألوف مؤلفة ولم يعرف يعني أحد روى عنه الناس أكثر من مالك حتى إن مالك روى عنه ستة من الخلفاء وكان مالك مهابا جليلا ذا قدر كان يشبه بالملك وكان أعز من السلطان وكان له حشم وله حراس وعنده حجاب وكان ذا أبهة ووقار وهيبة شديدة يخشاه حتى الملوك حتى إن عبد الله بن صالح أبا صالح المصري كاتب الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر ذهب مرة إلى المدينة وكان عبد الله بن صالح يكتب الليث بن سعد كمن المقربين من الليث بن سعد وليث بن سعد بن أقران مالك وكان الشافعي يقول الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه ضيعوه لم يجد أحد أن ينشر مذهبه كما رزق مالك ذلك فعبد الله ابن صالح دخل المدينة ووقف على باب مالك رأى الأمر على خلاف ما هو في مصر وغير مصر رأى جلبة صوتا وحرسا وأمرا عظيما ولم يستطع الوصول لمالك قال أي شيء هذا وكان معه رفيق له مصري فقال إنه ليس كصاحبنا إذا دمزي الرجل بتاعنا فسمعه مالك من وراء الستر فنادى عليه وقال من صاحبكم تأصدك مين بتقول عني لستك صاحبكم من صاحبكم هذا فقالوا الليث بن سعد فضحك مالك. وقال تشبهنني برجل بعثت إليه في شيء من عصفر نصبغ به ثياب أبنائنا فبعث إلي قافلة عصفر فصبغنا ثياب أبنائنا وسياب زوجاتنا وسياب جيراننا وبقي ما بعناه بألف دينار واغتنينا يقول تشبهنني بالليث بن سعد الليث هذا كم من أكرم أهل زمانه وأسخاهم يدا وأحسنهم نفسا رضي الله عنه ومع كثرة غلته وسعة رزقه التام إلا أنه لم تجب عليه الزكاة قط لم تجب عليه الزكاة أبدا مع كثرة ماله كثرة وفيرة لأنه كان ينفق ماله كله في سبيل الله قبل أن يأتي الحول كانش بهالرَّبُّ، كما يفعل البعض حتى يتهرب من الزكاة. لا، كان يفرقه في أهل العلم، وكان يكفل طلاب العلم. رضي الله عنه هو سيدهم والشيخهم. مركب يقول بعثنا إليه، يبعث لنا بشيء بكيس عصفور ولا حاجة من مصر أصل مصر عصفورها حلو. قال فبعث إلينا قافلة عصفور، بعت لنا مركب كلها عصفور، فصبغنا ثياب أبنائنا وثياب زوجاتنا وثياب جيراننا. وبقي بعد هذا ما بعناه بألف دينار ثروة واغتنين بذلك فكان مالك رحمه الله ذا حشمة وشعيب ابن أبي حمزة الحمصي لما لما جاء عفواً وابو يمان الحكم نافع البهراني لما جاء المدينة أراد أن يسمع من مالك ورد عليه هذه الأبها فلم يرضى أن يسمع من قال ما هذا مالك هذا بهذا يطلب العلم وأخر على خطر يعني ورجع إلى إلى حمص وندم بعد هذا على عدم سماعه من مالك ابن أنس مالك كان تقف الملوك ببابه لما دخل الرشيد المدينة أراد أن يسمع الموطأ من مالك وقد سمع الموطأ خلاائق لا يحصون والموطأ ذا كان في زمانه أصح كتاب تحت أديم السماء قبل أن يصنف البخاري ومسلم كتابيهما والشافعي يقول هذا يقول الشافعي ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك وهذا كلام قاله الشافعي قبل أن يؤلف الإمام البخاري ولا مسلم كتابه هنا بل قبل أن يصير لهم أصلاً اسم في الدنيا قالهم قبل لعله قبل أن يخلاق فالإمام مالك قدره عظيم والملوك كانت تذهب تسمع هذا الكتاب فهارون الرشيد لما دخل المدينة أراد أن يسمع الكتاب فبعث إلى مالك ابن أنس وقال احمل إلينا الكتاب كتاب الموطأ الذي صنفته هذا حتى نسمعه منك ونرويه عنك وكان فيهم خير يعني فجاء رسول الأمير أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى مالك ينقل له هذه الرسالة إن أمير المؤمنين يأمرك أن تحمل كتابك الذي صنفته هذا حتى يسمعه منك فقال مالك لرسول الأمير للبرماكي قال له أقرئه السلام وقل له إن العلم يزار ولا يزور العلم يؤتى إليه اللي عايز علم روح يطلبه حتى يثبت العلم في قلبه إن إذا تعب المرء على طلب شيء حفظه لكن إن أخذه وكذا سهلا ألقاه سهلا النهاردة الناس دخلت الفضائيات الدينية والحمد لله إلى بيوتهم وصاروا على أسراتهم متكئين وهم يسمعون العلم وكان قبل هذا يرحل الناس إلى العلماء ليسمعوا منهم ولا يتمكنون من لقائهم فصار العلماء يدخلون إلى البيوت بل إلى حجر النوم ولهذا بعض الناس ما عاد يعتني يعني البعض خلاص أدمن بقى يسمع كذا وخلاص مش مهتم وهذا لا يليق هذه نعمة ينبغي أن تحفظ كان الأصل أن الناس تذهب للعلم للعالم ولهذا لا يكتفي طالب العلم بسماع الفضائيات لا ينبغي أن يخف عند هذا الحد لأنه لن يحصل شيئا وسيكسل وسيضيع هذا الذي أخذه سريعا يسمع لا محالة ويستفيد مما لا يستطيع الوصول إليه لكن ينبغي أن يرحل إلى من استطاع من أهل العلم ويشاف ويجلس بين بين أيديهم حتى يتعلم الأدب قبل العلم كان هكذا العلماء الربانيون كانوا يربون الناس قبل أن يعلمونهم كان الناس يتعلمون من لحظهم قبل لفظهم يتعلمون من لحظ العلماء قبل لفظهم قبل ما ينطق العالم الطالب يتعلم من حركات وشه ويتعلم من عيني نظرته ويفهم كيف يكون الأدب وهذا الذي فقدناه كثيرا جدا في هذه الأوينة حتى تجرأ الصغار على الكبار فمالك جاءه البرمكي رسول أمير المؤمنين يقول له تعالى وحات الكتاب بتاعك حتى يسمعه هارون قال مالك قل له إن العلم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى ولا, ولا يأتي أحدا فرجع البرمكي إلى هارون وقال يا أمير المؤمنين إيه الكلام دا هو طبعا يعني ال الذي يهلك الحكام بطانة السوء فإذا وفق الحاكم السعيد رزقه الله بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه وتعينه عليه وإذا كان حظه رديئا رزق بطانة سيئة تبغض إليه الخير وتعينه على الشر فيهلك في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله أن يصلح حكام المسلمين جميعا وأن يرزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه فجاء البرمكي وراح قال أمير المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك في أمر فخالفك ينفع كذا الناس يسمعوا ويبلغهم هذا الخبر أنك أنت وأنت أمير المؤمنين تبعث إلى عالم كمالك رجل من رعيتك فيتألى عليكم وما يسمعش الكلام اعزم عليه حتى يأتيك يعني يشدد عليه وقول له تيجي بالعافي أحسن لك تيجي بالزوء وإلا يجبك بالعافي واستخدم سلطتك لهيبة الدولة وقال له عشان بس المنظر العام يعني فما بلغ الرشيد ما خدش لسه قرار يعني وإذ مالك قد دخل على هارون ومالك كان ذكيا المعيا رضي الله عنه عارف الله يحصل الله يتقال فراح بنفسه حتى يعلمه فلم يأخذ معه الكتاب راح كده بطوله يعني وَأَتَاهُ أَتَى هارون مسلما دخل عليه فقال يا أمير المؤمنين إن الله جعلك في هذا الموضع لعلمك فلا تكن أنت أول من, يضي من يضيع العلم فيضيعك الله شفت الكلام كان كلام هؤلاء الكبار كالسياط تُدمِ القلوب ولا يُسيء يعني هو ما كانش يُمَنُشِ الجماعة الكبار ذولي يُسيء الأحد ما كانوش يشتموا ولا يقولوا ألفاظاً بذيئة ولا يطعنوا في أحد كانوا يحفظون حق السلطان ويحفظون له هيبته ولا تجرؤون عليه وفي نفس الأمر يعظونه ويعلمونه وينصحونه بما أمر الله وبهذا استقامت الدنيا استقامت الدنيا باجتماع الحكام مع العلماء وتقدير كل واحد منهما للآخر العالم يعرف حق الحاكم ولا يتعدى عليه ولا تجر ولا يخرج ويتأدب والحاكم يعرف قدر العالم ويجله ويوقره ويعطيه حقه ويستمع لنصحه ويأخذ بيد بعضهم البعض إلى النجاح وبهذا صلحت لهم الدنيا فلما ابتعد هلك أو هلك أهل الدنيا منهم فمالك دخل على أمير المؤمنين حتى يذهب عنه الشيطان هو يكسب إله والراجل منه موقف ومنعه من الكلام الناس خسرت فذهب إليه بنفس الشيء يفهمه قال أمير المؤمنين إن الله جعلك في هذا الموضع لعلمك تراجل عالم تفهم وكانوا كذلك فعلا كانوا أهل علم قبل أن يكونوا خلفاء فلا تكن أنت أول من يضيع العلم فيضيعك الله ولقد رأيت من ليس في حسبك ولا بيتك يعز هذا العلم ويجله فأنت أحرى أن تجل وتعز علم ابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهارون الرشيد وأولاد يعني أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فأنت أجل وأنت أحرى وأجدر أن تعز وتجل علم ابن عمك ولم يزل يعدد عليه من ذلك حتى بكى هارون الرشيد ثم قال أخبرني الزهري عن خارجة عن ابن زيد قال قال لي زيد بن ثابت كنت أكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتف كما على الأكتاف كتف العظم يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون وابن, وابن مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كان نزل كده في الأول من غير أول الضرر ما كانت شيئا نزلت هذه العبارة يعني فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله قد أنزل الله في فضل الجهاد ما أنزل وأنا رجل ضرير فهل لي من رخصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري صلى الله عليه وسلم قال زيد وقلمي رطب ما جف لسا بكتب لسا مكاتب الآية كما قرأتها منذ قليل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون كانت لست أنزل غير إلى الضرر دي فلما سأل ابن أم مكتوم هذا السؤال يقول زيد وكان قلمي لم يجف قال حتى غشي حتى غشى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحد، ووقع فخذهم على فخذي حتى كادت تدق من ثقل الوحم كانت فخذ النبي صلى الله عليه على فخذ زيد بن سابر فلما أنزل عليه وغشيه الوحم ثقلت فخذ النبي حتى كادت ترب تكسر فخذ زيد بن سابر ثم جلي عنه فقال لي اكتب يا زيد غير أولي الضرر زيد هذه العبارة في وسط الآية ليخرج أمثال هذا ال... الضرير الذي ليس له اللي كان عنده همة وبس ما ما يدارش هيعمله معذور يعني فيا أبرار المؤمنين حرف واحد تعب فيه جبريل والملائكة عليهم السلام من مسيرة خمسين ألف عام حتى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم أ ينبغي لي أن أعزه وأجله بقول له شوف بعد ما زلت الآية من غير غير الضرر لما تكلم ابن أم مكتوم وقال أنا أبغي الجهاد بس أنا ما أدرش أنا أعمى معرفش أجاهد يقول فجاء جبريل ونزل معه الملائكة وأتعب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزع عليه هذا الكلام من أجل حرف من أجل حرفين يقول أجله الله وأجلته الملائكة وأجله النبي صلى الله عليه وسلم أفل نجل نحن هذا العلم فامتثل لذلك هارون الرشيد وسمع أيضا من, من, من مالك أبناء هارون الأمين والمأمون وسمع قبل هذا المهدي وسمع أبو جعفر وسمع خلائق من كبار الخلفاء كلهم سمعوا من مالك ومع كل ذلك ورفعة مالك أصيب مالكم بالبلاء وابتلي مالكم بهم وكان مالك رحمه الله وإذا إذا ذكر ما جرى له مما سأذكره يقول فعل بي ضربت كما ضرب ابن المنكدر وسعيد بن المسيب وفلان وفلان يسلي نفسه ووواذكروا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما أغبط أحدا لم يصبه في هذا الشأن أذا يقول أنا ما أحمى يعني يقول أنا لا أحسن أحدا لم يؤذ في هذا السبيل العكس والصحيح يعني الذي يؤذ في الطريق دوت أنا أطمئن عليه بدك كويس والذي لا يؤذى ده أخف أخف عليه لأنه ولا ماشي صح كان لازم حدّه يوافر، طمأ هو كله سايب وبتلاقيه ماشي على هوى الناس. ابتول يا مالك رحمه الله تعالى في آخر حياته وفعل به وفعل وضرب وكان ذلك لأمر يضيق الوقت الآن عن ذكر، فأذكره في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يعني يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وطن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته قاموا لرب العرش، ثم كأنهم يوم القيامة واقفون.